مقام لا لا لا لا لا لا رحماك يا رب لعبادي رجائي رجاي ورضاك اصبي فاستجيب لي wa anani wahima karabghi ya lani wajiani minkarba